وَإِذَا كُنْتَ فِي انْفَاقٍ فَأَمْتَلَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّو فَانْ يَكُونُوا وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِي أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعهكم فاميلون عليكم ليله واحده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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 كُنْ كِتَابَ بِالْحَقِّ وَتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنزَلَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يقتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أثيما يستخفون من الناس ولا مِنَ من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم مَأُولَائِي جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغنبه بريئا فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ولولا بفض الله عليك ورحمته لهم مضائق منهم أي يضلوك وَمَا يضلون إِلَّا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عشرك عن عشرك يصدر لي السقالات وحنا كميد هاي عشرة في النصف هذي كنا سابسنا تفسيرك القرآن كريم Affarijat tovenna jadot muka komma, ajadabohulat muka millavana jaka, la midan min suura tinnisa, ajadabohulat min وهي اللو أبوري الجريدانكي سبا سببوها إبادة الله وحده بما شرع بيهاي إبادة دي دقته اللو أبوري إنه سيهاب سلوكو تهديو سورة قليو ويدو إنه دقال لما إيا إنه كهاجر ما شاكتكو لبدا وده حلالا وعصد حيسا مصطلع فنتون نغضو للنغضو كان إنه أهل أيين شغني كل هجربي أيها اللقاء الله يوارك هذا النوس حنى قال تعالى فهوه يو من روح يحاجرك تقاوة انكيسا وغانا تقافي سبيل الله هذا كلاماها هدون تجاريئيو وحبراشئيو حاهماضيو شقائيو سياسية دونها التي مش لينا لكن صباب كوة انكيسي كوة وأين يها تفي شقيق الله إلى الدين تيسكريا لذا ترى ده قفقة ودان كيسكاراتها إلى هوا يبواها نسكلة يجدوه هاليدونا في الأرض للفئبوينا جذيزا مراغما ما لا على ويسو وكلمة مراغم سبارةه كل كم خلاص يكون عدادين أي شيء أي كل ماي شيء ما لا تقول إيشو أو أجوجب بجبدو، أديكن عبادة عادي، أدوكم ما ذحبنا آناتو، أرك أي خان مغلان، أدو لقنا وشرف له، أي يجي بختيان، فاطل كي بكيريس، من الله عز وجل مالها عصو كأدو ويسي كعيل أيو، أو كثيراً ولي بفربلا، مالا يرماه مراعماً، مالا و كعيله كثيراً فربلا، وحق الله حق إلى فهم حديد كيسي يدل كيسي هي الدنيا ديسي هي سقديسي وكتجلي وباية وح وكب غيانا وصاعة في الرزق حق عنتنا وعهلايا انت واصع حدوث جاري نمشي يلا هاي هو هاجري مو منك وأقل قاضوا نغاقو قري وكبري جلو كتلاقلي ما عليه اوصحة ايشوه ونكاري هضوه رو مركو عطفة كده يلبابك سوق بغتي سبب النزول بيلايه هو ذات صحابيه ايام مركي هجره بيه يستعافكي ايضيه هرنوه واغريه يجري فضليه مياه ويالتعبان ويالتعبان ويالتعبان مونسع لكتعباني وياللولانوه يريدو اهدا دوني سارقاته فيه كرباح الله قال قريه اللوصف ليهي انتان ثمان تلاب الله قاضين باوالجنة حذونا في ضاعي تعليق لي قاله لي كوسامين هذا نعروتين واقعه عن جح عن جفية كل كيسين واقعة قال سحالة خبيوه وما يخرج قف كبعة من أقل خيسة من كلامي يشجاري أتبدو تزيني أقل كي جديسيه كباعي مهاجرا السبوع إلى الله أبا إياه ثم مركو أقل ككبر أي كجزل بس هو الملك الجار يدركه أو على لي الموت الجاري فقد وقع أجره كاملا على الله عز عزوجل وعلى سيل يا أخويا أجري أعوضني أقرب رأبي أسول وياذي أفرض قليا كم ت المسافة جوي المدينة جي جبعت كل شيء تكون علي إنتي هلأ يكني هلأ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وفي وحيء نيو ذولي من كان هجر نيو ذي وأنا أقلقى ذي أجربي سواب وحاء وحال أجربي سئب وين كركيسه هذا أحد كان لا ملايب ولا مخلوق ولا حضله وكالا مجرته فقد وحادف وقع أجره أبا القتس إنه كدعي على الله اي كرك فجره قيل ميرادان مركا وكان تعديم ما قبلها وقد كان مهاجركا حجره كون يغف وغلى حجره بابير اسلامك اي فوبلا اي حق يا اسكوميدا اما شقوف قسم يدن بجيوره وقال الدفاعه سدا ما وكان الله غفورا رحيما قف مهاجرة الى وحبه مهاجده دنبي وحيئونها الى وغسور في جذب اللغو دعفين والله الحديث نظر ومن روح يهاجرتك ودنكي سيبو كسكي او مؤمنين تا قرتي لقي مين اي قل ذي مكاكة تكتير اي مهاجرين والصابقون الاولون من المهاجرين والنظر كلهم مهاجرين تقول ذيك وجه نقوطي حيذ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى المهاجرين تي ومدى قردة أروقهم بدن المهاجرين قردة حكتانا الأنصار قردة حكتانا والذين تبعهم بالإحسان ومن يهاجر قفقتا في سبيل الله إلى دين تي سكورياليد هذا ذرتا نجد وهلايا في الأرض تلك جذهزا مراغمن مالو عدو كاينو هنايا كثير انفر بدن يا وسعه في الرزق انو الراشي يجد غليو يا دغمي ينتظر ومن روحه يخرج بها من بيته اقل كو كله ليه نياني غباعي مهاجرا هاجري او سوتيه الى الله اي بوين عجي الى رسولك عليه الصلاه والسلام ترتضى الهاجري ثم كذل يدركه وحلاله الموت غيري بنته فقط وحاذبا وقع أجره إن أبالك في كل على الله أبوي نكركي فكان الله إلى أوحه النغضي وما زال إلى الآن نأو يهدبنا وعانايا غفورا للمهاجر والطائب قبك هجره لا يقبك جبابه غريك رحيمًا بالمؤمنين أتكيء بعضك كرماي عاي إلى أن حرص بذن بنهضي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لاب أرحم الودود فيها أي عسكر إما دي مدانه وصلاتي شبابي ذي إلا قابينا يقولك مسلم أدوي أو, أو صفر قد كيشي كتبه كي كل كل عيسى وصل فرو من الناس سمر كنا لباتن ميرود كل قاسدين كي تغليب سماي زي قصليات دي كلها هي ذا هي ظهوركي إيا عسركي إيا إشي هي لقى اللبرق عذبا لقى رهبي لقى اللبرق عذنا هو لقى عفوي عاكل اللوب اللي جاي جمري اللي جا مركب قربي أوجي وعي أفارق اللباتن لكن لقى اللقطرى كل Fedjarki marbuutu kanaja, azarki jadurki, eskumarbuutu kanaja, ma vribki jajdi, eskumarbuutu kanaja, għaddahi saladu kamiltaj, ojto domi jatovan, raka aloaj, lapi jatovan buutu kanaj. Sengkorra jattu kanjirina, seda gorbuutu kanaja, tahvi baskajidin ta' muzlimka, usamma jizjakobka marku sohotajaj, bi xorbi, warin sohotajin, mahdin alla marravo, assi ربو وعال ربقه مسلمة سفر كسام عبادها النغل كالعج والعمرة وزيارة الوالدين أما سفر مباحث تجارة سفر حلالة لدون أيها قال تعال خبيوحوا يروا إذا ضاربتم حدا سفرتان أيها المسلمون في الأرض بلك الجديد سكوا سفرتان فليس الله عليكم دشين جناهم دنبي أن تفسروا إنات قابسان من الصلاة تبعي بيوت صلاة اسمح لقابين مايو أول باء لقابي المغرب كيل مايو أول باء لقابي يوي. من توات تبعي من بعض الصلاة الرقائية وضورك يعثرك يعيشه أن تخسروا إن أتقابسان من الصلاة صلاة أتقابسان كذا باء الميسان إن خفتوا هذا العبثان يتنال قيلته من إذن بليان الذين وعى كفروا قالوا بي إن خفت ما يفتنكم للذين أخصروا صلاة يا اللقاضنا يقال كبغدد أسردما إن غالب كل أمبال الله حسين وإن وقع سعلادي جيرتي مسلم كنات ذكروا كوبنها لول بنا قال ذاك جيرتي ألونا أيكوا آيان أيهم بي آيات تلمانتي وإلا عبسي ويهيان جين مرد المسافرتي وحيدين تكوبا نيزي إنا سلاة دي قابسين سفر خاص مسافاتي شا فوق هذا مدة أفر من قط معنا أفر جدي سديدي أفرت ميل أو عربية أما أنت بدك الكيل متر هذا وعادي فوق هذا شا جن لفين قرانكم مسافة مشا جن وإحنا سفر كلهم ما باجودن بس ويسكين منايا خدي سفرك سياحي حين لحد أنت كابلا تي يا ضيورة بس كده تمشى تكون جرتا مع ذلك سلادي وقت قابل عجلة المصافر باتاي طيب وردها في الله فوري عبار مركي يقول صحوته جيدة اي حمرين تقول الله عيز مدقى فانا تسد عزاء يوم حلجي لكو جرتا اديبه بربورة دمانيسة مكسفر قابل زيوالي مدارك هتكسر راعي زي مشاقدك ووقف سريزا مدارك هتكو دكتي مدك ووقف سريزا يجوك جعير كيام من جسوحة جنبرك كوجا فانا إذا سفرت في سواقا كمشلي الراعي قط ساروخ راعي إسكندر مركب يدوني بابور ثلاثة وقابني وحترى رحي الحنافية وفقهم الله وحيد المسافر كصلاة إين قابي ووجه وحيد لشدين أديلا قوي لبأ أوجع العروس مني حديث في صحيح مسلم كصوغان أمنا عائشة رضي الله عنها أي ورسي وحيثني فرضت الصلاة فكعتين فكعتين, فكعتين. كدهذا الصلاة بمرك إلهي واجبين أي سندك إيماني أي بل بل بل برك عباهي فأتمت وعلى لما استروا لبل قدري صلاة الحبر قفق قري سجوك وأقرت صلاة سفر أسلمت وحوا فرسل كابنت خواه مصري أصل الفرضية مك واجبي دي أوراصل هذا الواجب قادرا وافضا ودليل قوله وأقوى منه كسبحك أبدا فعل الرسول الله صلى الله عليه, الله عليه, الله عليه وسلم ولي يسوبنا أو سعته صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا كي يلي وحنا سفرة تغرب عشر مره مدينا هدوتة أيضا أنا يسوبنا كتير أفرجروهم ريسو بناهم مدينا وكتير مرنا واجيه تدرجة جهاتنا أباندولوها تدرجة الله ويبدل كميتاي ويوحد كميتاي فتح مكة إياها وازن إياها تبوك تدرجة الله نس أباندولها إيا أفروهم غيثي إيا مروا حاجيي وليس مداميسي ماكو يميد مركع إذا مدى مدينة إيا غير مكاكو كحيرتي لمرحق عالمركو تكذيبه أتمو صلاتكم يا قوم فإننا قوم صفر ساعاتنا من هذا الداميزدرين كل ما هو كبير كل كل لب وتجيه لبدي كليلي مادن كل كعصوبانه والجيش عليه سادات إذا قصوا ساعاتنا الداميزدرين وعابن جيء كل كأصلون فرديا يفعل رسول الله بيدلشة أواجب يللي وحلو حجيه مركي صرح صلك عليه سلامة وصلاته واجب كذي كذي لا يي أو ننعرفه غير ماذا علي من صلاتي يا رسول الله محل يجربه شوفناه وهو جوابي خمس صلوات في كل يوم وليلة أعرابي لا شو آسِي اللبيجي هل علي غيرها ما وح كلا اللي جربه لا إلا أنت طبع هذا غير بطني إذا ما هان وح كلا قام مربو إذا لما شيءين شمت وقت وعاني لما شيءين تصلح يا aya dana qolaasir iyo ruksa salaada gaabinteeda oo wax qofkii u baahan loo baneeyay laakiin lama istiri da ka fiican aya dadahaykeeda ka qaate waxa la yiri assalamu alaykum jira hun ku dambaa miizan an taqsuru min as-salaat ku dambaa miizan baadi la yiri قال دليل شتى، قال ذاتنا وحنكو زينينا، نبي في آيات دين لوجود الجيعين كي يقرأ. قال يسمع ماذا مثلى؟ إذا نيك مسافر كلا، إنه قات الرخصة لإب أو ثلاثة جابي أوفد بالهم. تسوى سفرك. ثلاثة الغافكين وإيمان دون أي سجنا. قيد الله ربكم حدا سفرتان في الأرض من كجوده ماها عليكم كركينا. أنهندمبي أنتحصرو هنا الجابسان من الصلا من بعد الصلا وهي الرقائية كأفرة فرتاي إن خفت ما دات كعب سنين أن يفتنكم هنا إذن بليا الذين وح كافرو جلوذي أنتي جلوذي وإن لم تخافوا هذا إذا كعب سنين منا مرضى المسافرين قبِل الله إذن بنيا إن الكافرين قال هذا كانوا وح النغذين لكم إذن كمؤمنين تا أدواً على أي مبيناً على لماذا هذا إن الكافرين قال هذا كانوا وعينوا ذلك قالوا لكم يجنك أدواً على أي مبيناً على لماذا هذا عدهي وإذا كنت فيه سلاة الغافة واحد جهاد ما لك قال لي مركا جهادك لبقى مضبو كلنصدي لبقى كلنصدي وحوي من وصفر نمدي من وخطر نمو والنفط هذه بمخاطر كثيرة، أما الواحد دليزا، أما والد دلي، إذا كل هذا عشدة كل هذاي، خصري ورنا لوسي بديء، إلى قبلاتي نلاقي عفيف، فكؤذي نلاقي عفيف، سجودي نلاقي عفيف، أول واحد أجمع نين، إن ركع ذي هنا قار نلاقي دمائي، واللي ركع ذا، لبا ظهر لقريه بي، لبا إن وختجين ان نلوف فيه ان نلو وروريه ومركان شن غورتو كانه لبا غورنا لسيداي قسن اغوربسي توكاني صلاه القوف كي وحال لوو دراي قبلدي يا لغا خفيي ركوع لي يا لغا خفيي سجود دي ما لغا خفيي لكن صلاه القوف كحالها بدل بوليهاي سبب تداغالكا ايا مر بسيح مرجعانتا لا اسكول جيره خو خن جيرتا دادان هيسا مرنا كوري باريا دولتو سبلايا تفعي فقال المرسل هو حقاً أقال ذي باطباً حقاً المسلمين باطباً وأنه يسجي مطوراً وكيساس هو كانت هاي صلاة دي تصبه اللوتو كانت وعاكرو هادانا ظروف تقدر مايسا لنكي قبل ده هادان نجا الجيلات إلا لنتي الله فعلنا إلا لنا إلا صلاة دي باني سخوة هو هو ذي لكن هاي حقا قبل دنكران نقمران ويسخيبنا اينا قارنا هورتو ديت أقنانا ايان قارنا إيكوه وارتاقنا قريوه هو عبا يسنعنا لكتنبال إيه تربك اللغوة بنا قولك واعطيني لمؤمنك وإنه أرورسن يهي قوفي دون يهي وإنه نفله وإنه هدو قولك سياله أسبدا باللوتو كان سندنا يتبعو بياني سيد أي الدين واتنا قال تعالى خدي وغيني وإذا كنت أيها الرسول الكريم كلمة كنت وعلى حساسيدي غالبك وإلا صوبناك مخرنا حلاذ ده خوفك قابين كذا حدوث هني سجل جوجي أو أنتوا النولابا ما ركوا أصحابك باندولا كليه ولا سمين جلي وبعد وفاته عليه سلامة وسلامة ولا سميناي وإذا كنت أداد آتي فيه أو فأقمت له صلاة دي هدابي طائفة مسلمين تأوف أقمت أديو جيسي لهم مسلمين تأ الصلاة صلاتي هدادي جوجيسي الله يسقي منا يا فلتقوم أديو طائفة قي مسلمين تكملة منهم من المسلمين كملة معك اللي هذا اللي هذا، وليأخذوا هقتين، كون كل جرة نفطها أصلعتهم، هو كولي واحد هو بوتين أصلعته هالوقالناهيا، وليأخذوا هقتين أصلعتهم، هو فإذا سجدوا مركايس سجودان كل كان ليه صبي عادن، علاق اللي مجدو، فيكونوا قلبي كله نقدانه من وراءكم كلاجين، والتحياتي ما دو طائفة كه. أخرى كله أن لم يسلوا تكن فليسلوا هاتك معك معاك هذا معاك الرعاة اللفات هكولتك ذهن وليأخذوا هاقاتين حضرهم دادالكوذا وأصلحتهم هبكوذا لماذا يا رب؟ ودى الذين وحي جعلهم ففرو قالوا بي لو قر أتغفرون هالمانتان عن أصلحتكم هبكي نئنات كتاكتان بي قال هذا جعلهم يو أمتعتكم قرب كذولتان ألف يميلون فوق العليان قالا لا عليكم كركينا ميلتان فوق العلي واحد المثل هل نطفئ ثيذ كهلا قذوب كذا أفتان أهت سقال سلاديو حكوم مش غوشان هنا يمرخليات قارر بتأي منك هذا وكل كائن بليان أي قالا لا جعليهم كل كائن سيعلسيه ولا جناحدندي عليكم كركينا ما إن كان هديه هاي بكم أذنك أذنب من مطر خوابه هذه الروب تنكو دائيو أو كنتم هده هاتان مرلاكو واحنون سناية إذا ماذا ننكي كميدا أقن لن أمطلحوا الوقينات كالكتان ممكن مبكي نوالي العذر أما الروب تنكو وقالك الرابكو أمرونا هبكي يا غصاصي يا حبادي أما ننباحا نمسانية إذا ماذا كميدا أركاينو كاسد لكو دينتو حكما قلتو هذا على كل حال وخذوا قاتا حضركم دفتوريذين دي قاتا الله أعدو دياري للخافرين إن تحق ديدي قالوا دي عذاب النار بو دياري عذابك أصوه مغينا شرفتك قالوا فإذا قضيتم هداد قذتان الصلاة هدى صلاة دي, دي فاذكروا الله إيبا حسى وحسيد إيبا الحسى والتسبيح والتحميد والتمجيد لله صيوا يذو ما له شرط معه فذكر الله إيه بحزة قياما لذين كوا تاجاهم إياه وقعودا لذين كوا فخذيه وعلى جنوبكم إنحني نكرك إن ذين كوا وجيفة كل كفرت كون الله في كل حاله ما شرك سدوا على صفوفهم بمديح قفكم أمواتا جاهم ياي أموات فدية أموات جيفة وحولها يا للماركم كل كسردوا على حاله البشر كل لازم يجاي عرف كهدين اللي بقولوا معناه يوجي دا وعول هاي ما هو عبده إن أبن خاطو خبيجس من خصاية وعرف كهواية فايدات مع أنتم حدا حد الحتسع وتجالوا سنجرين فاغموا صلاة صلاة مركا ولا توزنايا وسيد أول يلي ماي حق هذا هدينا الله دوايزروا استقبال القبلة بخشوع وآداب والركوع وسجود وطمانينة حيالاو تكني سببتنا وحاوة إن الصلاة صلاة كانت واحد نقطة على المؤمنين تتك إحباره ما يكرك والله كتاباً مثل لغوبي وواجباً حدنا موقوطاً مثل الوقت وصلاة إلى ذاكو واجبي وقت لا تكن خبضاً مضعاً انفجرك لتكذو ظهركنا اجركنا لا تكذوا مغربكنا لا تكذوا اشعالا لا تكذوا وسنتان قوله لا تكنا الهماعابي وصدق الله في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعاشيا وحين تضهر كما قال عز من قائل اقيم صلاة لدلوك شمس دورك إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشودا إذا وقتنا إلى أمر عظيم صلاةنا إلى واجبي كل خسوف جل معها إن الصلاة وقت غدك قادوا بدون عذر شرعي وآتي إلهي دورك مشغول أنا هل أثرك أنت كن دونا إذا مرك دورك وقت غدك قادئ مت كأثرك أنت كن دونك كي لغود ريمه كي إلهيمه كي إله وقت غدك iliya ta udur dad salad تجدونها tagi doona jirta waafar udur dad laxamisa allah wa xasnaaya lama arko labo fiqigaad ku النوم aragtay annawmu walnisya hurdada ay naftaadi ma qan tahay oo salad loogu horad ay isoo baxday duurki hurdada ku dhaafisay wa udur dad maxay yahay leey hurdada waa akhulmu kolman maiso maradan jabin oo xogsan lahaydna madax qaliwayd idan haday hurdo timo dad u hurdaar badle fakaro waa halma mashqul baadahay Basar baadahay sadidaba ka doonaysay inaad suqataad mooday oo markay tahay waa oo النوم والنسيان وهو اهلية الجمع والإكراع سعوتها داتها والعصر كين الظهر كي داريسه مغرب كين عشرين كيكو داريسه إن هذا الظهر كيتو كني واحد ردار مغبور جامعة الإكراه هذا هو باقي عندك وقال لي كذا اللقوقو حيني ما اللقوقو حبي شيء أم حاراكو يا شيء إذا وقتنا ومن لما سعوتي سادتك تنمره كلك سلطة باسكاوين كوتي مادو الجمع والإكراه والنوم والنسيان أفرت أنا عن جرداره جردار خلاص خلاص ملا وحتجق قرن عيسى ما جاءن صلاة الخوفها و Jihad في سبيل الله الجوجر Jihad نأويا هذير و طل سلام إسلام نمدا في داري أوي على يسوع قالان الله إن إنسلاك هذا Jihad الجوجر هذا أوقات إنسلاك هذا كل كلامه أطلقنا دقيق أو الجوجير أما قبل هذه وحفرسه أما قبل الآن كيف أمكن أذى جل دي كله وإن جرى فرقوت أتوك أنا إذا لو مركز ما عن لحيه إنه اللي هو كذيه إذا إن جمع الله فدي كان كرينج هذا سلاطنا وقت جاي ذلك قاديجري قا تنعق كتوسني كل كإنه سلاط على المؤمنين كتاباً موجوداً حتى الوقت جاي ذلك قادو سلاطية ب ماها كل كمركز سلاطية كسوقة كتير عذر دار لحين. طري المغرب في الخلافة إسكس حيوان الدنيا ذات لقنايا حدوا بنتو كنايا وعسوا على واحد الأمام كيف وين هاد كوجرتاه حدات خمر عبس المعادين لا طوبت كين لا ثنت طوبة لا جرب وين هذا المركب ربتة كن كرتوا مركب ربتنا كتة كرتوا كتة جديدة من بما الدولة ثلاث كسلوعات روا مركان الله باقي أنروح أنا أما هكذا سيارة قادرته قالت يا به حدي المشاكو جيرين ودينت التوصل الله ولو حسنك وحوه الله عليه الصلاة والسلام من ترك السلاة الجارا فقط كفر جهارا من ترك السلاة فقط كفر جهارا مرنة المات يا إيمان بغا يا طوبة نصوحة كفرداء من كرته فلا دي أن تكون هو بس حتى كان يقالب وكال صلاة دينا لسالمين وإذا كنت ذات رسول إبوهات فيه مسلمين وفاقمت الجوكسة لهم ضدك الصلاة فالتقوم هكذا طائفة غيب إنهم مؤمنين تكمل معك الجوكسة وليأخذوها قاتل أسلاحة هم هبكوضا فإذا سجدوا هدي وجي قلوك الليقان فليكونوا غيب تلابضها النقدين بورائكم قلاشينا والك وجي بيساتك نادين كدان ارفقونك فكراكل أن لم يصلوا فاجي وره واحد فليصلوا هاته معك ادي رسولك يجا دبن وليا خذوا حقاتهم حجرهم دال كود دا قاتل كو دا اتومكود بدل الذين وخي وحي جعلي لو تغفلون ان بهالمانتان انا سليحاتكم مبكينا يا وامتاتكم لان ديننا كل تعان عليكم كركينا ميلة واحدة مركلية أي وارد ذنك ولا ولكن يا عليكم كركين ماها إن كان هدوها هذا بكم أذنك قبيدين أذن لب من مطار خوضة أو كنت أداب هاتان مرضاكم وحنون سنايا أنت الله إن أبوك الليكتان أصلحتكم بكين وخذوقات خذركم دلالكين إن الله هيب أعدوا دياري للكافرين تعقديدي هذابا هذاب مهينا شرفتك هذا، فإذا قضيت حداد جدتان الصلاة سلادى حداد جدتان، فذكر الله إلهنا مانة وحصة أيام لذكو التاج تاجا، وقعودا لذكو ففضيلة، وعلى جنوبكم بين كركيسا كوركيسة، فإذا ما نتم حداد عزشان والنبط كسانو على ذي جرين، فاقيموا صلا سلادة توصي صدي هرة، وتركوا خشة، إن صلاة سلادة كانت وعي نغطي على المؤمنين. سكتي برومه يكركودا كتابا مكتوبا بيدLambda digay walqootan lacaynaa waqtigeey la tukanga wala tahin ha absoonina sibti gaal qow calada raatesade ha ka absoonina qahdhaifina haday illadu tahay xammadii waxbay wataan inta kuunu hagaasi sibinka muslimiinta taa lamuna ku wahan sanaya ayenhum سنايا كما gafila ya lamuna أتألمونا إذن كوحا ننصن عيسان واحد بأرتهين وترجونا واحد قوض من الله إبعثي كفل عيسان ما هو لا يرجون إياه غفله تنبدا في, في الجنة وكان الله يبوح النغضي وما زال إلا أنه سنكزم لنزيه ابنه وهانه يا حليم الله دوم نبيسا وأقوم بظل حكيما مامل ونعيسا ومرجله ولا تهينوا هضعيفنا في ابتغاء القوم قالوا خالصا إذا كبر عيذنا إن تكونوا هداةهم يعلمونك واحدا صنايا فإنهم قالوا با يعلمون واحدا صنايا بشروا كما سبي سلم ذا أتعلمون واحدا صنايا أوجريدا هي دعوة هي رفات خويدين لوجدا جمل هي بشر هي اشكادات بعدين تواكسي مانتين بعد قرتيهم أم الكانكلا خبئ الإنسان يجا نار بالجينايا اسم كاذب نمتان وترجون وحاد في الإيسان من الله إبوين حقي ما نايا لا يرجون كالذقو طرحيني وأيام في العينين وكان الله إبوحو النغضي عليما لخلقه إله دومدي سواقهم بضا حكيما فيما دبره لهم سيد أمام لي ألكم يرتي يماموا وناكسا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي بين الناس أيضاً لقب الله بيلا آخر الدرس ثلاثة واحده حلقة سوكلية أي كسكينيس قسدو وحاو من منافقة قطيع ممن أبايرق ليه ممن أي الجري وحاو دارج منافق مما لا توك فريسك لحظه وحادرس الله من قتادل جيرا كل كسوحه قاضي عدوف oo ogaysay nin yahooda يزيد yasiid nimis samin layira oo dukan le bacmoo daray oo ogaysay khamis oo shiri eey oo la sheeeyay dunyaa dahay kamaanta ma iyo jogin boodada lakarsanaa moobal laga dhiganaayo iyo حديث وكان في يهودي قال لا قالوا لا باربارين عبدور كي ألقاه عليه حديث يهود كي لا يعبدور كان عجس كأجيمه تعمم منه أذير قايكنون تعمه هذو كشف الله يعلم أنتي وحماتك سبحانه هذه إجارته قارا لوبحي ضعمه ولا ليه هي قرابدش منافقين علينا أو مهما قارا سيداني كان كفر ضامين كان سال اللي جا يقولي يا طويل أنا كأنماشي وأكون عبوي سيدام وحيلا وعلى كتاب جامعه عن مرة سُبناه أنو تجنو النجا أنح وجالس خلقنا نحن النجا النجا من توسون ودي بس مع كان أول النجار نيتوب واي كل كيس سقعة على بوركا إحنا نوافر غايا خصوصا أول ما نحن عندنا كجاسين وحاليا الرسول اللعين كان فهمه والعليه اي قرابه دي سمحوا لسه الى ساكه نكتاقني ولي بسكوب سيجيه ومتوجيه دي نعره اللقو كبير وعليش كتبه هدلي هذا اللعصب بسي وعليش كده باركي زي وداركي على البحاية اي عرسوك تشيس رسولك واركي واقع فممو دي عليه الصلاة والسلام وحو رسولك إله مجد سبحانه وعزة وجل آيات كأن يمسكك بعض آيات لغوب الله. كا كارك دون تان نفجا علان الغبلا قران كان واحد وجوس وتجيل إنا الأدالد وحكم ما موجود كإلى الكون أوكر واحد نفجا علان تجيل كارزين لي واستغفر الله طمئ قلبك آدم عذينا اليهود كاسحب قابط سوق ثاني منافقين تنوّر كذا كون عليه إلى هو قطبة ك. الله جاهد لي شريعة الإسلام في عدالة أي شريعة هذا يهودي من ك إيمان شجعناه يروح كل عن إلا وحو يريد إنا أنك إباء أي أنزلنا دجيني إليك هذا الرسول يا محمد الكتاب القرآن الكود دجيني بالحق هنا القرآن الكود دجيني القرآن الكود ددنك ماليحنا يو ددنك ماليحنا يو إدم الله يرينا يو إدم مسعود وينا يو حق طوصون وحلقوا قود جيواما أنا النبي أقول لعضي أرك لتحكمة إن أتقرنغد بين الناس تتحدى حديثة بما أراك الله يحي إلاك القرآن لا بالعاطفة هناك أول عاطفة يوار قال أماها يحي إلاك براء قالت أراك إنه ينبانانين وحن قرآن كهين إياه سنالة بيانتين وحين لقو الحكمية وقد أتلقوا ما ملاء بما كي إنه كن أراك الله أعلمك الله إيباك براء كودة جي أما يهوتي إنتان لقارين منافقي توجها، وحنا نبيا كل عيارة ولا تكن صوبنا هان للخائنين توك نفط هذه لغريزة أوطنية ولا ليه خصيم من مدو دول كل خت نوى أرِن كلا إن ينحوب النان إن أذبنار مجرمة جفا ويل كعديج ولا كعديج وار كعديج كسر الصورة داخل كذا يكون من دونه إن أذجرب جوكس تظالم كم بنا إذا انت إسلام كما يقولون ميسي انصر أخاك ظالما أو مظلوما وللك هدوه قردرن يا هدوه قرل يا هاي بقعنقبه هدوه قردرن يا هاي صحابة وعي لديه هدوه يا هاي وحد ظلمه أنكره ابنه فكيف أنصره إذا كان ظالما خلقه قردرن يا رسولك فسولك عن الظلم فإن هذا نصره ظلم قال يا هاي قردرنه وتقنصنا كقبه الملفر يسبب لأيها لك ولا تكون صوبني هالنغني للخائنين توجت خصيما من الضوضة واستغفر لله ما يخى قلب قائل صدي أروع علاقي إن الكواني رمشي جايين يهودكنا جانتك جيزة عبدي له النغض واستغفر لله الله, الله كان النغضي وما زالوا سنجوزين خافونا لدم دافو مر ولا رسول الله الدود عن الذين كونوا عجرا يختارون أنفسهم وطعني ولا لي نفطذي بخيانة ومركين بريئة أين ضايعنا يا جعية ويهودي طالبنا كهوجنايان نفطذي بخيانةيان ولا يحيق المجروس يو إلا بيالي وأنا كوان كشف مي أدونكنا كأنا موي آخرنا أذاب قلب زوي ولا تجادل رسول الله الدود عن الذين وحي عقده يختانون لغريه أنفسهم نفطه وحدنا أقتا من الله بوين لا يحب مربو مربو كان هذا خوانا لكرق البلدان أفي من تنبقر بلدان وحلاج دبي خذ يهذين كجارك أطشتي تري ليش فرت والجيران يستخفون فأني ولا ليه وسقرنا جن من الناس وحبيك مركي الشرق كان لسنينه صبرا بين اللوغن <تكلم> هيلا صوّد جاي شيئا لا أغني بل دون الله تجي حبنا واليس هو الدنيا وارديناي حبنا بين الله شو الدين دينناي هو كاساربي يستغفونا ويستقرينايان الناس يدك ولا يستغفون ما يستقرين كران من الله ييبوينه وهو اله معهم أقول لأجوجي أبي يبينونا راتين قم لنايان ما هذا لوسا الله يرضى إيه برها من القول إرأيه وكان الله إيه بوحون الله وما زال لما يعملون إن كان يددكي سيوحي سليه دبا سمين ايه محيطان ربي قوضاء سيدان مرشي الله شايا إيه إلا راس عدو حنانت إيه إيه لو جيار وحا إلهي ري سبحانه حا هويه أنتما يدينك توقى المنافقه وراليه سيهو حاولاه يا حاولاه كوي نانو جادلتم وادو عنهم waa هي ya في <تصفيق> fil hayata nare gudahd dunyada ay hooseyshay xadheer waadinka daafay ay ku haagowtay ee deenta dhisay ee bari yeelay ee ninkii الله aahana nabay nabiga la lugooyay ee fuma يوم القيامة jujadilulla ilaha yaladooda ya anhum munafiqiinta iyaduu gaumal qiyaama qiyaamada أمنح دواكما يكون عندنا عليهم توجد وكيلا إلالية قففكو دي مركز ده الله شاكينا كوباد الله فيدي أرحى إلا رحمة ديسة بإباده ومن يعمل سمايا سوءاً دنب بحن أو بني آدم كوبقفي أو يولي من نفسه أما النفطي سكرية تغضو المي ثم كجلال يستغفر الله إلا دنب الله في تكبري يجي لله أبوه لا غفورا إنه قف قولا فر رحيما أن من أرجاء أيل القرآن وران كأيديزا كون اللوجر جب حدا الدنيا حداد مبعته وتوظن صور حا كنده والتو بتهديم ما قبله تنبه كور أي بابيلس إلى مركب في أي جلء أو أين قف بريئة أو عندن بقلن لنا والله لهجرو لنا بذابيو لو كثار ومن روحا يكسب شق يستطيع موت من دمبي فإنما وحكى لماها يكسبه وحو دمبي وحو على نفسه نفسه سكر كذا وكان الله إعبنه وحو النغضي وما زال حد أنه سنكزه لحليما الله أقوم بغندات كيسية أونكيسة حكيما معمول ونكزل أما قراضي قوال وحي سمعيا وما يكسب قفق قلب صدا خطيئة تنجف أو إذا ما ثم مرق واسجد ندب جي قالي واسيدا إني ما كيعرف يرمي كنا بيجي ندب بعيا فقد ليه علي أنقفكرين ندب في قوة رجية فقدوا حداه احتمال إنه دوشوريته بوتانا ندبهم يا و إذا ما نقف مغين سكعث أنت هدي للجارسين توجي يا ولا ليه ثم أنا أسيد الله وصو النخديارك الدائم اللي رسوله يقُوم من أوحاب أن توقعا إلىها من كاسبري اليهود كان قانتك جو إلىها إلى روحه جل سبحانه ولولا فضل الله إلى هدى غي هدى ينجيل عليك رب الرسول ك كر كأفضل جيس كبدي إيه والرغمته عريضة بكون عريضة بالنبوة والرسالة والاستقامة والإسمة والوعي نرى إنتو كأي والرسول قال لي وكو إلالي ووحي كبودة يا ربي النحريس يا أخبيس بشاهد كبه فاساد كبه باد إلا حمد وحيد معضي طائفة كوح منهم منافقين تكمل أيو من لوك إلي كل مياه ويهو أنفسهم لفتول وحانا هين وإلو مياه مالي وما يمرونك كمدي بالكلام من شيء حاويرات انت عند الله دفاته كم جيزان لماذا وحيك لجوجا جيزان كريم وأنزل الله إلى أهbab الدجيء عليك هذا الرسول كذكر الكتاب قرآن باب اللجوء الدجيء أسأل لجوج اللقين كرا والحكمة سنة باب اللجوء الدجيء سأل لجوج في ما هو لم تكن ورو عنجر تعلم من وجدك الله ان فداه ما كنت تدري ملك ولا الإيمان فعدن اوين ايا لغو بري شيء لغو قضي كره فضل الله إلى دغويز عليك ادي الرسول خاكر كا اوين من ميدوي قبل شقد بعدي النبي قال لا بعدي حقي Läkää kariin naviga, ja sillä on loukkaavaa, ja se on se, että tavallinen markkinat lainimahdi, ja se, että he ovat johdunten johdunten ku johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten johdunten ما كان ماركو ينحو يا قاناوكو ساقي سنعجا وانتو قاني ما اخي تعبان كبقى بوضوط عبان وقفتكو بالله اخي كالكو مكيهمي كالكو حولاقو فاينة دربيقية اخي دحي ماشي يكوتي اولي انا انزلنا دا جيني اليك هذه الرسول كلمحمد الكتاب القرآن انكود دا جيني بالحققهم ان قرآن كاللد دا جيني للتحكمة ان اتقر نغضي بين الناس ذكى لحيسا بما القرآن كأراك الله إبكو بري لا بما خيطان عقل جاها ولا بالعاطفة ولا بالوجده واحد لا كراك النازي أما عاطفة مدن مي بما كي باد وحكون حكومي أراك الله إبكو بري ولا تكون عهان بالخائن لجرو ياسا خصيم من مدو دوبة واستغفر الله تمعي رأيكوا جري إلى الدندافد جبري إن الله هذا كان وحنا غذي ومازال حذرا وسنجوزين غفورا لصائمين إنت توبت كإنت اللون عافد بدن خائما بالمؤمنين إنت رومايسينا اللون عريس بدن ولا تجادلها دود عن الذين كوي حجوا يختانون لك رأي أنفسهم نفطوا إن الله بوين لا يحب مجعل منروح كان هذا خوانا لقرب ضن من دم بقلبها يستغفون ويسغرين آيان توقض يا منافقين من الناس بلك إسكا قريان ولا يستغفون إسكا وقرين من الله إبوينه وهو إبنا معهم يغوبا لجرا إذ يبيتون بعلمه وقد رتيبك لجرا إذ قرت أن يبيتون من آيان ما جف لا يرد الله إبوه سنكرر من القول هذا لا وكم بيريه لي دي دي كان هذا غير دي دي يا رسول كان تقوته الله سيجي وكان الله يبوح ونخبى لما يعملوا شوك يا منافقين تواي سمينا يا محيطا ها هو انتم الذين ها لا يكونوا انتم جدادو قاعدتموا امران تن انتم شوك يا منافقين في الحياه نور القديه بس ابو دودين الدنيا هوسهس فمن الله بلدوا بدون أنهم منافقين تحقود قفك الدودة وجد أجد بالحناية أبو كاتون دون واكما يوم القيامة قيامة لما الانتذا أمنحد واكما يكونوا هاندون عليهم شغل منافقين دون وكيلا إلالية ومن روح يعمل سمعية سوء قفح أو يظلم نفسه أما نفسه سدلما ثم مالك الله ماذا قالوا يستغفر الله إلى الدم دافت يجيد الله إلا وحوه الله خفورا له إسه وإسه وإسه وضعفه فإيمان به كن حريصة ومن روحة يكسبك ربصة إذ من دنبي فإنما هو أكل معه يكسبه دنبي وقربصة أو ضعفه على نفسه إسه ونفسه سكر كيدا وكان الله إذا وحوه هذا وما زال وإنه يهدي الله عنه عليما خبئ دومه إسه يا حكتو ذو قوم بدن حقيماً سيد أمام مرينة ثم يرتيب بدن ومن روحا يكسب قلب سدا خضيئة قف أو إثماً دنبي ثم كذال يرمي جنا به الدنبي وإسام قلب سدا دريئاً وفاناً دنبي يا أكري إيه كالدريئ فقد وحدف احتمال نظرك إنه قوك هذي بوتاناً دنبي إيه أو إثماً قف مبيناً ولولا فضل الله لغيب هدايا عَلَيْكَ عليك هذه الرسول كأقولك أقاهاتي ياو الرحمة هدايا الحديث لحمد وحادي دمه لعي طائفة كه منهم منافقين تكمد أن يضلوك حق إليك وما يضلون مسل من كرايان إلا أنفسهم نفطي الكو دماهان واعكال المل من كرا وما يضرونك كل من مايان من شيء حقا يراكا وحيكو قد بايان مجيرو هو ينكو دي بكرين سوكان لقو دي يو أنزل الله إبابة دجيي عليك أذيك كوركا الكتاب القرآن فهو البكو شيغو أي هذا إباكو قد جيي كرايا وحيكي باباكو إمانايا والحكمة المورتي أو قرآن كي أولا قرطو تعلّم لغو خلدكرا وعلمك يا بوك بري ما لم تكن هرادا وهاجر تعلموا من وكان فضل الله ان ده قال كي عليك كركا عظيما متكوين والله أعلم